الباب الثامن والأربعون ومئتان باب الذكر عند الصباح والمساء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة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 وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه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 أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعت رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال